ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبعها فمثله كمثلك البئذ تحمل عليه الهث إذ تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون